فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر ان نفعت الذكرى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 والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.